الله اكبر الله الله محمد رسول الله الله اكبر الله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 Sibbihu لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا, كانوا منه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 ومثل الحمار يحمل أسفارا بئش مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا فتمنوا الموت إن صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفر منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبهكم بما كنتم تعملون الله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 تجارة أو لهوان إن فضوا إن وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير مع الله الحميدة <تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر سمع الله حميدا الله أكبر الله أكبر Allah Allah الله لمن حميدات الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر <تصفيق>